119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 110. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسقون إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفّت أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل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 أنتم برسولي وعزتهم وأقرضتم الله قلب حسن وأقرضتم الله قلب حسن لئن كفّر عنكم سيئاتكم ولا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَرْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُضِهِمْ وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عم واطعه ونسو حظا مما ذكروه، ولا تزال تط طلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فأفضعنهم وصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صار غضنا ميثاقهم فنسووا حظا مما ذكروه به فنسووا حظا مما ذكروه به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى وَسَوْفَ يُنَبِّئُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَلَّ الْكِتَابِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ يبین لكم کثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب رضوانه سهول السلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا دن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأم هُوَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ لَهُ يغفر لمن يشاء ويغذى من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يَا كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترات من الرسول أن تقول أن مَا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير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 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن عمن الله عليهم يدخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى لن يدخل ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل لا إنها هنا قاعدة. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي.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 وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ بَاقُو بَانَ فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّرُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 119. وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 110. له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين غراب الله رادا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءة اخيه قال يا ويلتاه اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فهو يوارى سوءة اخي من النادمين من